سأقوم بالليل يأخذ شيء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أفين السهرة والله مرحبا بكم في فيديو جديد بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد إن شاء الله تكملوا بالصحة والسلامة في جاتكم داما يلا فطرنا وغاديمشون سطاد باش نتفرجون لعبة نهدة شبركان ومولودية وجدة كأس العرش يربح يتأهل اليوم واحد واحد يقعدي يكون في الحماس لومب يواصل مهم تكشيل قابل ما تحدي يبدأ معنا عشرة بس الحبيباء يلا هم عايب لما نطول عليكم مربوح ان شاء الله هو دروك راه جاي يصور مدينتك العباد اللعب العبادة تدي وجدي أنا دروك أنا أراني بجي هذه البراك أنا بجي هادي آي دخل معي يقول واحد اللي وجدي ولا يعرفني هاكا نعم مشيت إذن ما شحك تصور نتيجة قديتكم نتيجة يججون جوجل واحد شكونا قدي رفض هادي رفض لا جوجل لا لا نحن نحن قدي نرفض لا نقول لكم جوجل سيرو برو ولا خوشي بشو قطعة تشيكي بشو ندخله ديس ما هو المهم زي خزننا نعم أحراق من اللي يا خوشي فتلا لازون سايبر لازون لو لفتنا لازون زجاج شنو يا أرنا أرنا سناب أرنا سناب مش لتوه ما أدري بيقطع عادي خليهم ندخلوا السطح وصلنا لازون تاني بيخسنا عليهم تشيكي بشو خلون دوز كل الحماس حماس